بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك بالنبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن وَأَكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتَ عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من الموسلين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 وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقُتُ غُسَاءَ إِن يَنفَعْنَا أَوْ نَتَّخِذهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ 113. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين 114. وقالت لأخته قصيه فبصرت عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم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 وَكَذَلِكَ ذلك نجيذ محسن وبدخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد في جارين يقتتلان فوجد في جار لي مقتلا لهذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه مُوسَى فقَضَى عَلَيْهِ.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 قال له موسى إنك لغوي مبيد فلما أن أراد أن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 نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مذين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيب ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى لا يصدر رعاو وأبونا شيخ كبير، فسأقَالُوا ما ثمَّتَ وَلَا إلَّا الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ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 قَالُوا إِنَّ الْقَصَصَ لا لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَضَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ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 قال لأهلهم كثو إني أنستنا لعل لي أتيكم من هذا بخبر لعل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 أَلَمْ مَّا رَأَهَا تَهتزُّ كَأَنَّهَا جِذْعٌ مُنخَنِقٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح منهم لساناً فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون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 في آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحرا مفترى قالوا ما هذا إلا سحرا وما سمعنا بهذا في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 أنت لكم من إله غيري فأوقيدي يا ذا ما نعل الطيب فأوقيدي يا ذا ما نعل الطيب فجعل لي صرحا لعلي لي أطير إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكافرين، واستكبره ورجلوه في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.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 ولقد آتينا موسى الكتاب في بعد ما أهلكنا القرون الأولى بَصَائِرَ للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 نتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفرون ما أُوتِي موسى من قبل؟ قالوا سحرا نتظاهر و بكل كافرون قل مَا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 الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يأتون أجرهما رتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمال مالكم سلام عليكم لا نفتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين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 كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّكَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا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 وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهْوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأمثال يوم إذن فهم لا يتسائلون فأم صالحا فعسى ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره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 ويأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 أن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أتيته على علم عندي.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 إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُرْآنُ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ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 تَنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادعوا إلى ربك ولا تكونوا من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر